وَطَعْلُ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ وَحَوْطٌ حَجَرٌ لَّا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذَنِكُمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ زُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيَّ سَيُجْزِيهِمْ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 سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَضَلَّ خَاسِرًا الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اقِنَعُوا بِمَا آتَاكُمْ قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرم متشابهه وغير متشابه كنوم من ثمره اذا اسمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف انه لا يحب المسرفين